بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فزاجرات زجرا فالتاليات فكرا ان الهكم لا واحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق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 فَاسْتَفْتِهِِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلْعَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 وَقَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَل كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ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 لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُورُ فِي أَصْلِ جَهَنَّمَ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 فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 اِفْكَنَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاءَ إِلَى آيَاتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ لا تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَنُو لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقَوْهُ فِي الْجَحِيمِ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 للبث فِي بطنه إلى يَوْمِ يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عَلَيْهِ شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم أَمْ خَلَقَ قَنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَاقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَاقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 اللهم مخلصين فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صالح جهنم وما منا الا له مقام معلوم واننا لنحن الصافون وَإَِّا لََحْنُ الْ المسَِّحون وَإِنكَانوا لا قُولون لوْ أن عِدَناَا ذِكْرَم مِنَ الأووَلين لََّا عبَادَ اللهَّهِ مُخْلصين.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 فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءُ صَبَاحَ الْمُنْذِرِينَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصَدَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ